ممكن لا هنا هو عايز الطالب انه يرفع ايده عايز يرفع ايده وخطه بعد اللي بعد كده بصوا يا جماعه عنده ال اكثر لو العين عنده قرنيه الاكثر هو يحصل الاكثر كل شويه تبقى كل شويه تبقى لحات لحد ما ساعات الاكثر تنزل تحت الباني منبرين ده ده مثلان قرنيه الاكثر وذ نو كل شويه هتزيد هتزيد واحد الاكثر في حضرتك لها ايه بالفوريك تريتمنت منبرين ولا ايه رينج دي بتاع الضغط هيجي يلاقي آه يلاقي ما فيش يعمل حصوله إيه زوج إيهنا اسمه في. بس طالح ما هو الجسم ناتو في؟ النيةش أو بانجيجي مين؟ الجسم متل المبرين. دوينتو إيه؟ مين اللي زع ليه؟ duty of distraction of the whole system of the colony لا duty of distraction of the whole system of the colony except the mineral of of the whole of the except السابع، يبقى لأحب أتعرف عليك بإنه كانت طبعاً هتعرف عليك بإنه كانت طبعاً، إذا اي جوهة جوهة أرسل، أرسل جواه، جواه الأرسل، أرسل قليلاً، تبقى دي البيسيكل دي أعبار عن دي أعبار عن إيه؟ دي عن إيه؟ موجودة موجودة إن ذا وأول ما أرى العين كده يا جماعة، أبدأ أفور بقى إيه؟ إيه؟ إيه؟ يعني كمان يعني عند انبديو يعني على وشك الوريش يبقى احب اتعلم علي дے لانت 있� sell if it's fine of 4 א� tecn eksperation 21 28 على وشك النابول قريش institute صلى ما مرصيد لط evet لو متعليكش Danielle nelle samp hari ال را b انت تو الأعج demonstrations مع انتصار صلى او إذا رأينا كل طرابات تقربت ماذا يدرك جثنت وثيل لا أفضل في كل الناس جثنت وثيل في حتة تيه رائر في الأطفال وليه في ليه في الأطفال قبل أنظر يا جماعة تكريني في من المنبرين دا في الأطفال كان ثن ولا سيكس كان هو طيع جدا جدا جدا حتى السيكس بتاعه كان أقل من كام ميكروان كان أقل من أربعة لو الأنسر دي بدأت تبقى دي حتى ما وصلت للمنبرين. هل الممبرين ده هيبتاح للبكتلية؟ هو بطر؟ هيفرق على طول. من غير ما يمر بمرحلة الإيه؟ بطر. يبقى ديسمانكوش تيجرين في الأطفال دي. هل الديسمانت المنبرين إذ؟ كم ديسمانت المنبرين في الأطفال؟ سيجري حتى ونموزلك الديسمانت المنبرين ده في الأطفال القرفية؟ كم؟ كمان رينس هيجوبون الأرض. تيجا فكرت بحكيه وشلون بتحاكي هيجوبون الأرض؟ تعال منشيا في بسرعة طبعا. ها عشان تحطه هيجوبون الأرض تبقى الحالة سبير ولا وأنا مستبيث. الحالة سريعة والتوكس تبقى قوية وضعيفة. قوي التوكس إنها القوية أنا على الصروح وعادي على مين؟ عادي من سمين بي وطمن لفين؟ لعيب. يحصل ايه البروتينز أو البرايس؟ تبغى جاي هنا إيه؟ بروتين وإكسوريس يتأثر هنا يعمل لي تبقى الأنصة دي اللي معاهمة تبقى هاي ورسنا هاي بقولين ايه ليه ما يحفلش الاسبادة دي يعني التخل في مين عادية على النستروة هتعمل انه دمي ليه؟ طالح حضراتكو دي بصي انا عدية باسطورة حد هتعمل حاجة دي, دي. النستروة بخرمها مش فيه خلاصة في للنستروة مش فيه خلاصة في مش هتبقينة للنستروة حتى ربنا عبد اين خلاصة؟ ليه جميلة يا جمال تخل عادية بسرعة ماي الحاجة يعمل مين؟ kun ennillisdomaa ei ole vahinkoa. ei vahinkoa. on وراءه الاب ده وراءه ده اللي كرودس بوستيديو اكسس كور عشان في الكرودس وبان هذا الاكسس وراء مش قدام ده بيتنيه بوستيو مش الانراجه ممكن انا قاعد من هذا الدمج اسمه بقى لو الامر ديب ديب ديب حتى اوصل الديسمنت ميمبرين ينفع الديسمنت ميمبرين يعمل باسي ينفع يعمل دخله دميل لا لانه باير صح يا جماعه يبقى اكل هايبرول ارثر ليه في هايبرول ارثر ليه ما بيحصلش مش ماتوسين بيبقى الحته اللي ورا ولا بيستراكتد بيستراخى ينفعش يحصل ده برضو حاجه استرخاء في Absence Formation. يبقى دستان تشيل الأعين الغلاثة. دستان تشيل الرائل في الأطفال. لأن الممبرين رفاية. الرائل في الأطفال لأن الممبرين دامج هذا الدامج ها اسمه ايه؟ Procedure Absence Formation. تعافي الدامج جيب أفضيح. حاجة طول التوكسين تي حاجة يعني تعافي بتوكسن يضبط الطلباتور. تعافي التوكسين تيجي على الممبرين ده ايه؟ تميله دامج. تقسم للباس سمي اصفر دي واصفر ده في جسم الحته كده ايه ده دي من قدام واقصى من ورا بتسميها بوستيريور انترنيشن صح يبقى البوستيريور اكل فورنيشن الاثنين دول لا يعني العيان ده يا جماعه نفي اساسا ايه بصوا نفي اساسا ايه بعتش م... هنا موجود بس بتراجل هنا مش موجود اساس مش موجود هي يعني بتسماته تيل ويبقى مش هيحصل في حاله انه هيجوبن اوتيم عشان ايه يهم عشان ايه يا عشان البوستير اسس عشان البوستير اوتر فورميشن تمام بصرا جاي تيجي نقول لما لقينا ان اصلا طلع انها فيزيكال يبقى ايه فيزيكال يبقى ليه 103 لا انا اظن مش صعب ولا بدء بساعة بتاع... 8 يوم بس. لا لا لا يوصف الناس انا مش معي عينا مش معي بجد مين عايز يقول نجل ليه, ليه؟ قلنا يا جماعة ليه؟ يعني كده ايه؟ قولوا الطيارة والنوال احنا انتمعينك انتم حسنونين هو الشرح عقابه، فذلك وشوي. أنا كلامي حسيت، ودين ذا طبعاً ولين لو مكتوب نشرح، لا. ليه ليه يعني تخلو من الشرح؟ هو الشرح حلو وشاف؟ أنا <عشتر. تصفيق> أشوف يعني مثلك من من من الدرس اللي ع... أنا عايز نحسيه بالأمور تعديتي تمتع بالرب. تقم وضن الشرح ذا عقابه ومش عاد. إيه أنا كنت صار ضاقس، ها؟ ضاقس؟ ولين لو مكتوب نشرح؟ لا. هذا اللي ماشي؟ أه؟ أه؟ أولنا لما في اللثة كيسة تبي أحسن بقى اللثة كيسة من الأصل إذا حبيت في اللثة كيسة إنه الأصل هتبقى كأنها كورنيا إيه بقى أول Complication كورنيا اللي كورنيا ثلاث أنواع. تبقى Superficial fins الأوباتي Superficial fins نسميه ندولا أوباتي. إذا أنظر من هذه الأوبات نسميها مكلة. تعالي الأوبات دي في الأديب. يعني واحد السن يقول ودم. نسميها يبقى انواع الأوبات دي يا جماعة. يا نيبولا. يا مكلة. للقوم. يلا إنت في نجم. تنيبلة. تبغى فيش الفين تقولي دي بالنسبة اوف الكوما دي ديپ ديپ دنت كرنيال اورالتي المجلس انت فاكر دي انواع كرنيال اورال بس كلينيكالي كانه نظره ماشي كرينيكالي كده كده انا مبسوط باننا معانا ده ايه قالك ما انا مش عارف ولا ميكلا ولا لكم مش معروفه الكلاسيكيشن ساعيه انا اقول دي او ميكلا اقول لكم دي لا ميكلا او لكم يعني دنت سوبرفيشال اكرنال برضو لا أعرف زي كليك اللي نبلا أو, أو بص ما نبلا أو نقول. من وراء الأوبس. لو بقصيت من وراء كويس. لو من وراء الأوبس شوفت الأيرس بصو أوبس. لو من وراء الأوبس ما نش عارف تبقى. تبقى عرف على ثلاثة كلي. إن الأيرس كان through the object. The iris can be seen through the object, but with difficulty. The iris cannot خلاص؟ أي أنواع الكورنيال أوبات؟ صلّى حضرة. مكانها نيبلة، وانت تسيب مكانها وإمت... وانت, وإنت مكانها وانت تسيب مكانها لقومة. According to what يعني؟ According to the depth of كل ما تكون عميقة. كل ما تسيب مكانها إيه؟ لجومة كلهم الأولى بتكون تباركيشيا في كل مكان هاتف نيبلا يبقى الكلام بأكدت في وقت التقودي جودة ايه ؟ لذا كنت في اتصف ده وليه مش كيف في اكيد هتؤثر على الواضي الواضي تخصصها لو الوباسة كانت تفقاني حتى تنظر رقم واحد الوباسة سوف تؤثر على الواضي والوباسة هتؤثر على الواضي رقم سيئ ؟ لو الوباسة متفرش سوف تؤثر على الواضي بسأل لو الأوبستي بريبردي، أحسن على الجسم. أيوة. بتسلي. أيوة. بس كباران أي في بولس. صح. في بولس ذري كونترات. أي في بولس ذري كونترات. أما الأوبستي ذري كونترات. تأمين ذري سيرفسوس ذكوري. كذي الريلبر. في سيرفسوس لما القرنية ما سموث. يعني على الجولاندي ثمرة تسميه هذا الثاني اسمه إيش؟ اسمه استجمات. لا هذا. الأوباتي هتأثر على الرجل لو كان سينفر، وسوف يؤثر على الرجل بطريقة أخرى عن طريقها تعاون القرنية مرض اسمه استجمات. رقم واحد الأوباتي سوف يؤثر على سوف يؤثر على رقم اثنين الأوباتي أو التوفي وعنده ست سنين. أو مش عندي 0 2 اوبد لو في وقت 70 سنه من واحد أو اثنين لحد دلوقتي في الفرس 6 ييرز اوف دي مصيبة مصيبه والولد دول، لو كانت اني نكره غيره وكانت كويس يعني خلاص صغير عنده اوبدتي في عين اليمين ما بيشوفش بيها وعينه الشمال التانيه يعني يعني ايه لا دي مصيبة سودا الولد ده اي ولد صغير بيتعود ان المخ يستقبل الصوره تعد الصوره من العين ش ويجمع طب ده من العين اليمين المخ يعمل ايه في العين اليمين نجلكتها زي ما انت قلت يلغيها وذا برين نجلكتس ذس اي سكورس اند بي سلو يعني هي الانبولوجيا برين نجلكشن تو وان اي طب لو انت بقدر والله بقدر والله عندك كورنيال اوباسيتي وان اوز آل. يحصل لك امبولوجيا يعني المخ يلمت هذه العين لا، لا، لفظ الأطناع انت قلت؟ المخ بتاعك تعود ان فيه هنا عينه فيه هو لسه المخ بتاعه بيتعلم يعني لسه بيتعلم يستغل صورة من هنا وصورة من هنا لو انت مخلطوش تعلم كويس هيامل ايه اللي دعوه باتي؟ امبلوبيا او؟ نجليكشن يبقى انها امبلوبيا ما احتاجش في, في اول ست سنين مراجع لان لسه المخ بايه؟ بيتعلم دايما الامبلوبيا معها مصيبة اخرى ما هتكويس؟ ليه؟ بيسيطر عين. دي فايف على ايه؟ دي انا مصدر بيتحرك العين اسمها اكسترا اوكلار مصدر. ساعات المصدر دي ضعيفه والمصدر دي تبقى قويه، المصدر ضعيف والمخ يعمل ايه؟ يعمل حاجه بسيطه. المصدر دي ضعيفه ابعت لها امبوس كتير. والمصدر دي قويه ايه؟ أقل. المخ بيتاثر. طب لما المخ يعمل زي العين امبلوبيا، نجلوبيا يبعت لها إمبصر. المخ يفقد على المصدر هم المطرق جوية تعمل في العين سكوينت دائماً كده في المنهج واحدة كله أي عين برين neglected أي عين amblyobic المخ هيبقى بالسيطاء على الاكسترا اضنر مصر بالتعامل هم يحصل حوالي القلوب وانا بعد امبلوبي قامت سكوينت يا كمعان بالمرة كده هل ده تابو بالاليتم؟ هل في مصر برابايتم؟ لو انتميه ايه؟ دائماً سكوينت لما فيبوتين نقطة ال لما نيجي لابد انواع ال بوينت هقول لك ان هو مانتريتس كوين يبقى تركزوا غير في عين فيها وبس نحط ايه عين مين لاكر امبلونيا والكون حضراتكم يعني امبلونيا اللي بنخون دي دايما تحول الايه فداجه عشان المخ يعرف ايه في المطل. ماشي يا جماعه اتفضلوا اصدرت عنده بقية ساعة الوباة سبحان الله تلاقي انه بص علي تلاقي انه تهتم الكثير شفتون لي بقى انت كده يعني اين يعني من فكسينج او تلاقي انت حافظه اكيد شفتون اذا اجيب لكم عليها بيزو المرض اذا انتجمت نسيتها لحضر لكم لها طب ليش هو الحمد لله يا جماعة أنا ما عندهش نستجما فيه وإنه كمان ما عندهش نستجما فيه عشان كلنا عندنا Good Phobia عندنا Good Stegation Reflection الفوبيا بتاعنا الحاجة بكتشار بفليكس هذا الفوبيا ايه؟ طلعوا لو فيه أشعة واحد عنده فوبيا الأشعة الجمعها جمت بالفوبيا دي العين دي تعمل تحرك بس حركة بطيسة كده ومتيجيب الفوبيا على مكان تجمع الأشعة هو عنده العين تزبر يبقى الفوبيا دي بتساعد ان العين تزبر رفليكس اسمه ايه؟ فكسيشل رفليكس طبعا حضراتكو لو العيان ما عندهوش كوكس انا انت اعجب ايه؟ مجيش فوبيا انا انت على ايه؟ على الفوبيا ما تلاقيهاش يجيلو ببقى نستجمس يبقى كده يا جماعة هل نتكلم بقى الموضوع الاول اي عيان عنده نستجمس اكيد مين فوت ويل بلو اكيد الفوبيا نوت ويل بلو راح الكلام؟ طيب. العين اللي عندك تقولني القباتة بلأ الفوبيا دي نوت وإن دي نوت وإن دي روبي وميجيله إيه؟ من السؤال ليه؟ ليه القباتة خلت الفوبيا ما تبقاش موجودة؟ وبالتالي قالوا إيه؟ بس ليه؟ بلدك أن تقول لنا تتولد بالفوبيا ما تولد بيها بس موجودة كأناتومي فقط عشان الفوبيا دي تشتغل اشتغلتها عايزة تتشحل كده لازم يصبها بلأ الفوبيا دي لازم يصبها دوء هن تشتغل بيد العمر، تشتغل بيد دي في ثلاث شهور من العمر. هنا وياك وهنا وياك كده، ومفيش ده وصل الفوليس أول ثلاث شهور من العمر. الفوليس مع موجود كأبدي. يعني أنت ما يفهمه، مش له إيه؟ يبقى له لأن الـ هتمنع من hän tänään on kehityksen osa. Lisäksi, mutta en يبقى الليل بقى مثل الأوباتي خلته عندي يقولوا انتي ما تعرفين تأكلين انتو فهمني عشان الأوباتي برعز البر نوصلوا مين؟ لزوجي ولزوجي يا عادناه بيحصل معه الدوب بقول أنا موجود كأنها مش موجود أي واحد معندوش موجود فوق بتاعته مش موجودة يجيلوا يبقى نسيب أسألك سؤال بقى سهل دايو الولد سهل يتعلم كويس عن دبي لا ترى أوباتي عالس كويس وعالي ذكاء متوسط عالي ومرتفع من المينت لتصبح متخلف يبقى لو خدت فيست وولي لاتر بس ده بقى حاضر. يعني مش مش مش ردي هو هيبقى تعلمه اقل من زملائه هيجيله ديجري يعني مش هيبقى مش هيبقى متخلف هيبقى يجيله ديجري هيبقى من زمايله تجريمه من لو لو اديناه تعريف متعلق بكل يبقى لو خدت وولي لاتر اندلوبيا وايد وسبا باي من الريتراداتيشن انت انت تجمع اخر حاجة ها اقولها اتراض بس لو الهوبات تبسلي خبصها طب لو الهوبات واحد كبير وبقالها عشرين ثلاثين سنة هوبات ايه؟ سعين عيان بقالها عشرين ثلاثين سنة بنسميها اولد هوبات ايه؟ ايه اي اولد بصورت في جسلة؟ بوكي يصورت هي انت تسيبه كتير كتبكي. ممكن يحصلوا دي جينراليشن؟ هسألك سؤال. لو الليبر لقدر الله دي جينراليشن يحصل أي حاجة ممكن؟ يزيد. كذلك الأوباتي دي. لو سبنام فترات طويلة واحد عنده أوباتي من زمان ممكن يحصل فيها دي في الات في الات؟ نصايح. إذا أقول ممكن يحصل فيها دي جينراليشن أم تزيد فيه؟ نصايح. أم تالت مين مش هيعجبه هذا الإيريفيشن؟ النيوكليوتيدات بتاعت الـ DNA اومال يعمل هنا ايه فوق؟ الألتر الألتر دي حصلت فوق الألتر دي بنسميها أثيروميتاس ألتر أقول لك جملة تخلص الأثيروميتاس ألتر اللي كان هيتمزق أهو الأثيروميتاس ألتر دي اوكير أون توب أوف أول ذا ديجنيريتيد أوبيرتي حد فهمني؟ هات لي معنى ألتر الأثيروميتاس ألتر أوزر أون توب أوف أول دي جيريد بص علي ايه دي يعني ايه يعني كبرة يبقى اصر كير انطب اصر اصر دي ما هي هذه الاصر الاصر اللي بتحصل فوق اصر دي جيريد انت ما هي الروبتور thank you انا اجيدي اجمع بارتتول اي موجود انا جبت بارتتول اي اه موجود في مكتب التبت مكتبت الكلية برتوط. يا ريت تشتري من دوام ليه؟ الكتب بتكلم ومش بقى بعدين تروح تطور بعدين تروح متخارف كل واحد يأخذ من الكتب من دوام ما ينفعش يبقى طالب عندي ومش كتاب كده عشان الكتب موجودة إنها كل واحد يطلع من الكتب إذا ما راح